بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق وأن ذكرنا ما أفاده سيدنا الخوي قدس الرو. من أن من صلى العصر ثم ذكر أنه لم يصل الظهر فتارة يتذكروا بعد الفراغ مع كون الوقت مشتركان وأخرى يتذكروا أثناء الصلاة مع كون الوقت مشتركا، فإن تذكر بعد الفراغ صحت صلاته ووظيفته أن يعدله بما صلاه من العصر إلى الظهر ويأتي بالظهر وان تذكر في الاثناء وكان محل العدول باقين فيعدل بصلاته من العصر الى الظهر او من العشاء الى المغرب ولكن في المقام بعض الملاحظات لا ما أفيد سابقا الملاحظة الأولى أفاد سيدنا قدس سره أن حكم العشاءين حكم الظهرين إذا ذكر بعد الفراغ فكما انه في الظهرين اذا ذكر بعد الفراغ عدل بصلاته من العصر الى الظهر واتى بالظهر ففي العشاءين اذا ذكر المغرب بعد الفراغ من العشاء صحت صلاته واتى بالمغرب ولا مجال للعدول بلحاظ أنه بلحاظ اختلافهما عددان ولكن يمكن أن يقال لو خلينا وحديث لا تعاد مع غمض النظار عن النصوص الخاصة فإن مقتضى حديث لا تعاد سقوط الترتيب في الظهرين والعشاءين فكما أن المكلف إذا اخل بشرط الترتيب في الظهرين ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحا عصرا ويأتي بالظهر بعنوان الظهر فكذلك في العشاءين إذا أخل بالترتيب غفلة أو نسيانا ولم يذكر الا بعد الفراغ من العشاء صحت عشاء واتى بالمغرب ولكن صحيح زرارى الذي قرانا الذي قرانا بعضه سابقا هو الذي فصل بينهما أي بين الظهرين والعشاءين حيث قال في صحيح زرارا باب 63 من أبواب المواقيت حديث واحد اذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلاه او بعد فراغك فانوه الاولى ثم صلي العصر فانما هي اربع مكان اربع فان ظاهرها أن الترتيب لا يسقط إذ لو كان الترتيب يسقط في فرض الغفلة لم يكن هناك موجب للعدول بأن يعدل بالصلاة التي صلاها عصران يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بالعاصر فنفس هذا المفاد دال على بقاء شرطية الترتيب حتى إذا أتى بالعصر تماما قبل شنو قبل الظهر بينما بالنسبة إلى المغرب والعشاء فقد قال في نفس الرواية فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة يعني بعد لم تركع الرابعة فنوه المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة فإن ظاهرها أنه إذا ذكر المغرب وهو لم يتجاوز محل العدول فالترتيب معتبر فعليه أن يعدل بها إلى المغرب وإنما يسقط شرطية الترتيب إذا فات محل العدول يعني إذا ذكرها بعد ال... مو إذا فات محل العدول إذا ذكرها بعد الفراغ من الصلاة إذن فلو خلينا ولا تعاد لقلنا شنو بسقوط شرطية الترتيب فيهما ذكر في الأثناء او ذكر بعده واما اذا لاحظنا صحيح زرارا فهو الذي فصل بينهما وقال بالنسبه الى الظهرين لا مجال لسقوط شرطيه الترتيب واما بالنسبه الى العشاءين فانما يكون الترتيب معتبرا اذا تذكر المغرب وهو لم يتجاوز محل العدول من صلاه العشاء اللي قاعد هنا ها اه, آه خاص كانه البائس الفقير المسكين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم السنة دي في رواية الصيقه الملاحظة الثانية قد يقال ينبغي التفصيل كما أشير إليه لا نقول صرح به كما أشير إليه في الجواهر بين صورتين الصورة الأولى من صلى العصر ثم ذكر الظهر سواء ذكر في الاثناء او ذكر بعد الفراغ ولكن كان على نحو الخطا في التطبيق بناء على جريان الخطا في التطبيق في العناوين خلافا لسيدنا الخوئي قدس سره حيث لا يرى جريان الخطا في التطبيق في العناوين القصديه بناء على هذا المبنى الذي اخترناه سابقا فبناء على جريان الخطا في التطبيق حتى في العناوين القصديه فمن صلى العصر بقصد امتثال الامر الفعلي في حقه وطبقه على العصر شنو خطئا ثم تذكر العصر في الاثناء او بعد الفراغ فانه لا يحتاج في تصحيح صلاته الى العدول لأن صلاته تقع ظهرا حتما وواقعا بلا حاجة إلى العدول كما لا حاجة للاستناد إلى صحيح إلى حديث لا تعاد في تصحيح صلاته ولا غيره أما إذا افترضنا أنه قصد بصلاته الأمر بالعصر بخصوصه لأنه قصد الأمر الفعلي المشروع في حقه بل قصد الأمر بالعصر بخصوصه أي أنه علق امتثاله على أن يكون الأمر فعلي المشروع في حقه هو شنو العاصر فهنا في هذه الصوره حيث انه صلى العصر قبل الفراغ شنو من الظهر فنحتاج في تصحيح صلاته لحديث لا تعاد او نستند الى صحيح زراره الدال على ان صلاته صحيحه غير ان وظيفته العدول الى الظهر تذكر في الاثناء او بعد شنو او بعد الفراغ واما حمل صحيحه زراره على الخطا في التطبيق كما يظهر من صاحب الجواهر بأن تحمل صحيحه زرارة الدالة على صحة الصلاة والعدول بها إلى الظهر على أنها على طبق القاعدة لأجل الخطأ في التطبيق فهذا مناف لإطلاقها فإن ظاهرها أنه سواء كان من باب الخطأ في التطبيق أو لم يكن فان وظيفته العدول وبالتالي حملها على صورة الخطأ في التطبيق حصرا شنو بلا وجه عرفيين أو فقل إن التعبير بالعدول صارف لها عن فرض صورة الخطأ في التطبيق بارك الله الحمد لله. ما شاء الله الاخوه ضاعين ملتفتين الى كل الكلام الحمد لله ان شاء الله كل يوم كل يوم بعد ما نحتاج ندرس بعدين <تصفيق> الملاحظه الثالثه ذكر سيدنا قدس سره بان المشهور اعرض عن العمل بصحيح زرارة ولاجل اعراضه افتى المشهور بان من صلى العصر وذكر الظهر بعد الفراغ من العصر فلا عدول في حقه وانما ياتي بالظهر طبعا مع تنبيه في المقام على ان ما افتى به المشهور من عدم العدول هو فقط في صوره أها ان يتذكر بعد الفراغ والا اذا تذكر في الاثناء فان المشهور افتى بالعدول انما لم يفت المشهور بالعدول اذا تذكر بعد الفراغ واما لو تذكر الظهر في الاثناء فب فإن المشهور بل ذكر صاحب الجوائر الإجماع على ذلك أنه يعدل إلى الظهر إذا تذكر شنو في الأثناء فهنا أفاد سيدنا أن المشهور أعرض عن العمل بالرواية فمن يرى الاعراض قادحا لا يمكنه العمل بصحيحة زرارة وحيث إن مبنى سيدنا على حجيه خبر الثقة مطلقا وإن أعرض عنه المشهور لذلك عمل بها فقد يقال هنا ان المشهور انما لم يعمل بصحيح زراراه لتعارضها مع خبرين اخرين كل منهما في جزء من مدلولها فصحيح زرارا افاد مدلولين المدلول الاول خاص بالظهرين فقال من صلى العصر وذكر الظهر في الاثناء او بعد الفراغ شنو شنو عدل الى الظهر وهذا ظاهره ان شرطيه الترتيب ما زالت باقيه ولكن قد يقال بان صحيح زرع في هذا المدلول تتنافى مع صحيح صفوان حديث سبعة باب اثنين وستين من ابواب المواقيت عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وكان قد صلى العصر وصلى العصر وما تذكر الظهر إلى أن غربت الشمس فقال كان أبو جعفر عليه السلام بنسخة أو كان أبي بنسخة أخرى يقول إن أمكنه هو ما ذكر إلا بعد ان جاء المغرب إن أمكنه أن يصليها يعني الظهر قبل أن تفوته المغرب صليها ثم يصلي المغرب ووقت الفضيله ما زاله شنو؟ باقيين إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها يعني بدأ بالقضاء قبل الأداء وإلا صلى المغرب ثم صلىها فيقال هنا لو كان الترتيب معتبراً لقالت الروايه بأن يعدل بما صلاه إلى الظهر ويأتي بالعاص، ولكنها قالت بأنه سنه بأن يأتي بالظهر قبل المغرب إن أمكنه التحفظ على وقت فضيلة المغرب وإلا صلاها بعد المغرب فضيلة وفضائحة في الوقت لا لا مقضاها صار غروب, غروب شوفوا حتى غروبة الشمس يعني ما ذكرها إلا بعد غروب الشمس الآن بعد غروب الشمس يقدر يجيبها مع التحفظ على وقت فضيلة المغرب قبل منتصف الليلة لا كيف لا كيف لا كيف كيف لا, لا ما يحتمل هذا خب ما يقدر يجمع, ممكن يجمع ممكن ما بينهم ممكن إلى نصف الليل قطعا يقدر يجمع ما بينهم إلى نصف الليل وقت واسع وظاهره وقت فضيلة المغرب هي التي يمكن أن تفوت لو أتى بالظهر وإلا وقت أداء المغرب هذا ما يحتمل فوته إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب يعني فضيلة وقت المغرب وأكون موجودها في الرواية الأخرى بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلىها المهم فهل هناك تعارض بين المفادين أم لا هذا المدلول الأول المدلول الثاني شيخ إبراهيم وهو ما يختص بال شنو للعشاء لان يقال ان مفاد صحيح زرارة ما هو ان من تذكر المغرب وهو وهو في اثناء العشاء عدل الى المغرب اذا لم يركع الرابعه هذا مفات صحيح زراره وهذا قرأناه أمس ونقرأه اليوم ايضا حيث قال وإن كنت ذكرتها يعني المغرب وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة فإن ظاهرها أن للمصلي أن يعدل من العشاء إلى المغرب ما دام لم يتجاوز شنو؟ محل العدول هذا مفاد صحيح الزراره بينما رواية الصيقال بناء على وثاقة الصيقال طبعا بعض هذه المعلومات بركات شيء حسن يعني هو كان في الليل معي في تلفون وهذا من بركاته وفضله بناء على توثيق الصيقل بكونه من المعاريف على مبنى شيخنا الأستاذ قدس سره أن من كان من معاريف الطائفة ولم يرد فيه قد حون فإن معروفيته كاشف عرفي عن وثاقته إن لم يكن كاشفا شرعيا فيقال ندري توثيق وارف ما محتجنا إلى المعاريف يا شيخنا فيقال بأنه من معاريف الطائفة لرواية اصحاب الاجماع عنه متكرران كيونوس وحماد وابن مسكان وفضاله وابان وامثال ذلك واشباه ذلك فان روايه اصحاب الاجماع عنه متكرران يجعله شنو من معاريف الطائفة ومعروفيته كاشف عرفي عن وثاقته. شو تقول الشيخ برايم في هالكلام؟ تطبيق التطبيق. إيه. لو كان لبان معروفي تأسيس. لا في الكبرى تون يعني قاعد يقرر الكبرى. صحيح الكلام في الصغرى الآن يعني رواية أصحاب الإجماع عن شخص تجعله من المعارف هذه الصغرى خلوا الكبرى نعم إلا أن يؤتى بنقض يقول أكون معارف وليس بفقاء فروا عن أشخاص معروفين ولا يكون بفقاء والكبرى ممكن ان ممكن يعني ياتي بالنقد ولكن ك كعرف كعرف نتكلم فيه في كعرف نعم يعني القدح اللي يارد فيه ما في قدح هو إيه المفروض يارد القدح من من؟ المعروف من المال ومن نفس الأصحاب علماء الرجال بعد ما وردوا فيه قدح من أحد هذه المعروفية من شيء غير من كذلك الرواية أقو غير طريق نعم للمعروفية غير كذا الرواية نعم أو كون الشيخ إجازة نعم تفضل كذلك الرواية السيء نعم تصير يعني هذول المواتقين ما وشانه فيش ابنه حدا قلب وهذا قد اشانه وقد حلوه شو تقول انت يا شيخ حسن في اصل الوجه ها <تصفيق> لا احنا كلامنا في التطبيق على هذا ها طريقته الوثوق والصدور وليس الوثوق نعم يعني قد تقصدون انه بما انه عهد من اصحاب الاجماع في بابل مندوبات او الروايات التي لم يتفرد المروي عن بنقلها ان يرووا عن غير الثقاء أو المجهول أو المغمور فمجرد روايتهم عن شخص ما لم تصل من الكثرة إلى حد الوضوح لا يكون سببا لمعروفيته لا إذا كل واحد رواية شي فيه او روايتين أو وقد يوثق لما في الكافي عنه الروايه ايضا عنه هو قلت لابي عبد الله عليه السلام قد روينا عن ابي جعفر عليه السلام في قول يوسف انكم لسارقون ما سرقوا وما كذبوا احنا روينا عنه هذا فقال بعدما سمع فقال ما عندكم فيها يا صيقل قلت ما عندنا فيها إلا التسليم يعني احنا سمعنا هذه الرواية ليس لنا رأي فيها نحن وظيفتنا شنو التسليم بما يرد عن أئمتنا ما عندنا فيها إلا التسليم فيدعى ان ظاهر سؤال الامام منه ما عندكم فيها يا صيقل ان لصيقل مكانة وشأنا بحيث ساله الامام عن رايه في الرواية المنقوله عن ابي جعفر ما سرقوا وما كذبوا اي <تصفيق> كذاب قال مش <تصفيق> <تصفيق> لا <ما> يعرف عرفه كذاب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولكن الروايه هي منقوله عن هو فلو كان منقوله عن غيره لربما مثلا صارت محلا للبحث والتامل ولكن منقوله عن فلعله نقلها لبيان انه من اهل تسليم هنا لا دلاله فيها على شيئين وعلى كل حال فعلى فرض وثاقه الصيقل قد يقال بان صحيحه زرار الدال على العدول من العشاء الى المغرب اذا ذكر في الاثنا معارضه بروايه الصيقل الدال على شنو على عدم عدول إلا أن يقال كما ذكرنا أمس بعد الدرس إن التفكيك في الخبراء في الفقرات إن التفكيك في الحجية بين الفقرات مقتضى القاعدة ولا يظن بالمشهور أنهم شنو غافلون عن ذلك. فلعل المشهور فيمكن للمشهور ان يقولوا بان الفقر الداله على عدم العدول بعد الفراغ حجه والفقر الداله على العدول قبل الفراغ ليست حجه للمعارضه فما دام التفكيك بين فقرات الخبر الواحد في الحجية امرا على طبق القاعدة فلأجل ذلك لا يحتمل في حق المشهور تحكيم المعارضة بين الصحيحتين لأجل معارضة في فقرة من الفقرات وثانيا يا شيخنا على فرض ان الاعراض لم يحرز ما ندري اكو اعراض او لا يكفينا في منع الوثوق وجود من شأن عقلائي على الخلاف فتوى المشهور بخلاف ذلك وإن لم نحرز الاعراض فانه على مبنى من يرى أن موضوع الحجية هو الوثوق يكفي في عدم الوثوق شنو؟ فتوى المشهور بخلاف ذلك وإن لم نحرز أن فتواهم إعراض عن تلك الرواية كما أنه على مبنى من يرى أن موضوع الحجية خبر الثقة ما لم يقوم منشا عقلائي على خلافه فان فتوى المشهور بخلافه منشا عقلائي وإن لم نحرز اعراضه عن صحيحه زراره فالاعراض لا موضوعيه له في البين خو. هذه الملاحظه الثالثه ومناقشتها الرابعه ذكر صاحب كشف اللثام بحسب ما نقله صاحب الجواهر عن كشف اللثام توجيها لرواية الصيقل فقال بأن رواية الصيقل أصلا ليست معارضة لصحيحة زرارة في شيء وأنها يعني على طبق مفاد صحيحة زرارة لاحظوا ذلك آب خمسة سألت أبا عبد الله حديث خمسة باب ثلاثة وستين سألت أبا عبد الله عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العاصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العاصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال لاحظوا العبارة شوفوا شون كاشف اللثام وجه العبارة قال فليتم صلاته ثم ليقضي بعد المغرب وصف لصلاته كأنه قال فليتم صلاته المغرب ثم ليقضي بعد يعني يقضي العشاء فيكون قوله المغرب في اخر العباره نعت للمفعول به ليتم لي فليتم صلاته المغرب يعني يتمها على انها مغرب ثم ليقضي بعده يعني ثم ليقضي بعده العشاء فتتطابق مع شنو صحيح الزرع والشاهد على ذلك وجاب الشاهد لحظه شويه والشاهد على ذلك من نفس الروايه قال في السؤال هو كيف سال هو الصيقل لما سمع شنو قال قال وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب السائل قال قلت له جعلت في داك. قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العاص شقلت قلت أنت؟ يجعلها الأولى ثم يستاني وقلت لهذا لهذا يعني شنو؟ لمن نسي المغرب وتذكر وهو في العشاء وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب ظاهر هذا السؤال وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب أو يتم صلاته بعد المغربي أنه فهم من كلام الإمام أن من تذكر المغرب وهو في العشاء يتمها شنو مغربان وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغربي أو بعد المغرباء فمعناه الذي صدر من الإمام هو هذا أنه يتم صلاته مغربا مو انه يتمها عشاءا إذن فلماذا سأل ها يجي كاشف اللثام يوجه إذا هم متحدين إذن ليش سأل قل ها وإنما سأله عن اختلاف التعبير حيث قال فيمن نسي الظهر وهو في العاصر قال شنو؟ يستأنف بينما في من نسي المغرب وهو في العشاء قال ليقضي ولم يقل يستأنف فكأنه يسأل الإمام عليه السلام ما الفرق بينهما لماذا قلت بالنسبة لمن ذكر الظهر وهو في العصر يصليها شنو يتمها ظهرا ويستأنف العصر بينما من ذكر المغرب وهو في العشاء قلت يتمها مغربا ويقضي العشاء ليش قلت يقضي العشاء فأجاب الإمام عليه السلام لاحظ الجواب أيضا فأجاب الإمام عليه السلام إنما قلنا في العصر يستأنف ولم نقل يقضي لأنه ليس بعدها صلاة فلأنه ليس بعد العصر صلاة إذن وقتها ما زاله باقيا ماكو بعدها صلاة فيبقى وقتها إلى الغروب لذلك قلنا يستأنف العصر بينما في العشاء العشاء بعدها صلاة وهو صلاة الليل فينقضي وقت العشاء بحضور وقت صلاة الليل لذلك قلنا فليقضي العشاء فالوجه في اختلاف التعبير أننا قلنا هناك يستأنف وقلنا هنا يقضي لأن بعد العصر لا صلاة فلا انقضاء لوقتها وبعد العشاء يوجد صلاه فهناك انقضاء لوقتها وبذلك تتطابق روايه الصيقلي مع صحيحه زراره ولكن الفصل بين النعت والمنعوت بجمله اجنبيه خلاف الظاهر جدا والجملة التي استشهد بها من كلام السائل رويت بنسخة أخرى ففي مصدرين يتم صلاته بعد المغرب كما هو وفي نسخة أخرى من التهذيب كما ذكره هنا محقق الوسائل قال يتم صلاته ثم ليقضي بعد المغرب وهذا <تصفيق> ثم ليأخذ بعده لا لا هو هو هو, هو أصر على النسخه النسخة الأولى ثم هذه قال هذه ليأخذ العشاء بعد المغرب بعد المغرب يلابد السير مو بعد المغرب لأن بعد المغرب هذه النصيحة قال هذه بالنصف ياهي ياهي البعد قصده كلمة بعد نعم فو ان أن المغرب هي متعلق شنو القضاء إذن فبالنتيجة الصحيح أنه على فرض تماميه سندها فهي معارضاه عفوا فهي معارضاه ولكن إنما رجحنا بلي صحيحة زرارة عليها لعمل المشهور بها في مثل هذه الفقره وهو ما لو تذكر وهو في اثناء الصلاه والحمد لله رب het صفوان ما حليته نسيت اه بعد